وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَلَلٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تفور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 أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به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 116. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لدوا في عتو ونفور 117. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا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 هذا العدُ إكُم صَادِق قُلْ إَِّ مَ العمُ عدَ اللهَِّ وَإِ مَ نَذ مُب فَلَ رَأ زُ الفَةَس أَتجوه الذيذينَ كَفرَروا وَقلَ ف الذيكُ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 كم اوراث من ياتيكم فمن ياتيكم